وَذِ الْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل لَغِينُ عُتْلَ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ يَخِيرُ وَيَقُولُونَ نُسَبِّحُ نَرَىٰ بِنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَلْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَبِالتَّرِيبِ نَذَا نِكَسَبِ لَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ سَخِيبٌ عَلَى دَوٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ ذل وكبر فتكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ஜலித்தபு மல்ல شَديدا مِن لدنوه ويوبشران مؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا